Syra på lervinan, en antal ولا قد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدو وذكرى لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبيك سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر مما هم ببارغين Fastarit vill in i huvudet, samirun, basir. Lokalkus, samma, väti, valordi, akbarumin, kontinas. Valakina, aktorun, sida, Oma وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذالك الله ربكم خالق كل شيء إله إلا إله إلاه لا إله إلا هو فأنا توافقون ذالك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء أبناء وصوت فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فدر الحمد